وعذاب في القبر أ ص ب ح ن ا على ف ط ر ة ا ل إ س ل ا م وعلى ك ل م ة ا ل إ خ ل ا ص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله أ ب ي ن ا إ ب ر ا ه ي م حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله لا إلا ا موسوعه النابلسي للعلوم ه الاسلاميه